Bismillah al-Rahman al-Rahim. Yasaluluk an'anfal. Ul'anfal ulillah. Wa Rasul. Fattqul ma wa aslihudat bainikum. Wa atiyyulillah wa Rasulahu in kuntum إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجهت قلوبهم، وإذا تلتم آياته زادتهم إيمانهم، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزق لهم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 الله أن يحق الحق بكلماته ويقُطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إِذَّاسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بَأَلْفٍ من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذيب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذيب عنكم رجز الشيطان وَلْيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْقُدَّامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ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 فروزحفا فلا تولهم الأدبار وَمَن يُوَلِّمَ يَوْمَ إِذْ دُبَرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ مِنْ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَعَأَ بِعَذَابٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا هَوَىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا عدى ولن تغني عن فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شروى الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا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 إن الله شديد العقاب، وذكروا إذ آتى قليل مستضعفون في الأرض تخافون، تخافون أي تخفق الناس فأواكم، وأيدهكم بنصره ورزقكم. من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأنتم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 أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَ إِن أُولِيَاءَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً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 sehingga Shiranya Allah mel sociedad in 5 Bref dan kalau terjadi tangını dat intra se paha menjumaskan and darjumaskan Allah gera Allah ng���ANG Allah Allah Allah Allah ill Allah Allah wa شيء فأن لله خلسه وللرسول, وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهو بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم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 وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ إِذْ لَقِيتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَنِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا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 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ أُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَابِدِينَ كَذَّبَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فذعون والذين من قبلهم Kazabu b ayat Rabbim, fahleknahu b dzulubim, wa azrakna al firqun, wakullu kanu dzalmin. Inna shuru al daab bi'inda Allahi aladin الذين عاهدت منهم ثم انقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثخفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب الذين كفروا سبقو إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوته و من لباط الخيل ترهبون به عدو والله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين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 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألفاً يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان نبياً أي يكون له أسر حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما ونمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مثال وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُو فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ